فتاغ سوق وتغضون طالما اولانا وبه اجراني كيا احال قلب مضنن ومعننا فَتَرَاهُ فِي الْجِرَاحِ خَابَ صَنَّنِي وَأَذْنَا طَالَمَا صَحَوْنَا ذَا أَيْنَ لُقْيَاكَ وَأَيْنَ كَيْفَ داغوں تو طنسام اولانا وان دی حجرا نکی ابحان قلبی مضنان ومعانا ستراهم قبقوا سايمي وأدنى طالما صاح ونادى أين لوقياك وأنا أجيل الطرف على الأرض ستلقاها يبا وَسَتَلْقَى مَا بَنَى الشَّرْعُ خَرَابًا فِي خَرَابًا أَعَلَى الْإِسْلَامِ غَثَّارَ مِنَ الْبَطْشِ الْعُبَابًا تَأخُذُ الْقِشْرَةَ إِذْ أَفَى مِنَ الْعُمْقِ اللُّبَابًا وطني اضحى عن الدين ذا عيدا لم يزل قر من عنيدا يقتل السجاد لا يرعى الحدود اجي على الأرض سال تلقاها يا وَسَتَلْقَى مَا بَنَ الشَّرْعُ خَرَابًا فِي خَرَابًا أَعَلَى الْإِسْلَامِ غَتَّعَرَ مِنَ الْبَطْشِ الْعُبَابِ تَاخُذُ الْقِشْرَةَ إِذْ عَفَ مِنَ الْعُمْقِ اللُّبَابِ وَطَنِي أَضْحَى عَنِ الْكِينِ سلواني لم يزل قر من عنيدا يقتل السجاد لا يرعى الحدودا سلواني لم يزل قر من عنيدا كيف تغفو وتغض برفعا ما اولى عنا وين بي هجراني يا احفى قلبي مضنى ومعنى فترىه سنجي راحي بعد قوم سني واجنا طال ما اي لا نقياك وانا اجي الطرفه على الارضات تلقاها يا باب وستلقى ما بنى الشرع خرابا في خراب اعلن اسلام قد صار من البطش تأخذ القشرة إذ عافى من العمق اللباب وطني أضحى عن الدين بعيدا فالوالد لم يزل قرما عنيدا يقتل السجاد له يرعى الحدودا وطني اضحى عن الديني بعيدا وطني اضحى عن الديني على الارض ساتلقاها يا باب وساتلقى ما بنى الشرع خرابا في خراب اسلام قد تعرى من البطش العباب تأخذ القشرة إذ آفى من العمق اللباب وطهني أضحى عن الديني بعيدا فالوالد لم يزل قرما عميدا يقتل السجاد له يرعى الحدودا يا طول السجاد لا يرعى فلهم ما اليوم نخطو في التراب لنرى فيه عذبا في عذابي ونراه نهمة ما بيننا بي فنهم اليوم نطق في التراب لنرى فيه عذابا في عذاب ونراه نهمة ما بيننا بي نرقض البرايا تهوي من العناء وتعب ظلما ينساف في الهواء نرقب البرايا تهوي من العنائي وتعب ظلما ينساب في الهوائي بلدي كانت بها مليون نخلاء فيه حلت بالشقة مليار علاه بلدي كانت بها مليون نخلاء فيه حلات بالشقف مليار وعلا دقه مزمار الهواء في الترب طبل ايها المرجع للكشف ما لمح الشبح البلايا فوق دياري عما ايها المرجع للكشف ما لمح وشبح البلايا فوق الديار عما وفلا همنا اليوم نحطو في التراب لي فيه عذاب في عذابي ايها المرجى للكشف ما الما وشبح البلايا فوق الديار عنا ايها المرجى للكشف ما الما وشبح البلايا فوق الديار عنا وشبح الذلايا فوق الديار عما نجور اللهم عا البغيوف الكف والكم اللهم كيف والكم ثماره شرر فوقه ثماره شررا فوق ال ترمي حض الجماع وطننا من شدة الجرم فكله يشتكي ويلا من القضم تنوعي البغي في الكيف والكم جماره شررا فوق الورى ترمي حض الجماع من شدة الجرم فكله يشتكي ويلا من القضم قد صارت تلعب مثل مناره لن يار علتي يوم ان دمارا سانشر الخرائط اثر الدعاره فهو المدمن بسيفي لدارا قد صارت تلعب مثل مناره لن يار علتي يوم فينشر الخمر إخرى الدعارة فهو المدمى في سيف يا غائبايا النمر روح أضشانة قد أصبحت من أذى شح خمسانة يا غائبايا النمر روح أضشانة أصبحت من أذى شحي خمسانة كم ترتجيك عيون القوم سهرانة عجل إليها بغتك الظلم ريانة يا غائبان إنما الروح عبشانة فأصبحت من أذى شحي خمسانة كم ترتجيك عيون القوم سهرانة عجل ال ال ها بقت الظلم مي ريانه عجل فان البرايا تعاني علي علي علي عجل فان البرايا تعاني واصل حبيبي الدمه واصل عجل فان البرايا تعاني وكشيف عن الاب كل الدخان لن يلتوي من تخط والعنال فإنها والحياة في رهاني فات نوعي البغي في الكيف والجم ما رهو شرعا فوق الورى ترمي قطت جمال من شدة الجرم وكله يشتكت ضيلا إلى الكضمين عجي الفائل اكبر عيات تعاني واكشف عن الأرض لكل الدخان لن يلتوي منك خطوة العلان فإنها والتنم فإن البرايات عالي علي علي, علي! علي! علي! علي! علي! يا رائداً إنما روح أطشالا قد أصبحت من أدى شح خمصالا قد امتجيك عيون قوم سهرالا عجل إليها بقد تظلم ريانا يا غائبا إنما الروح أطشانا الأصبحت من أذى شح خمسانا كم ترتجيك كم ترتجيك عيون القوم سهرانا عجل إليها بقد تظلم ريانا عجل فإن الفرايا تعاني وإيش عن الأرض كل الدخان لن يلق يوم تخطوى العلاني فإنها والفناثير هاني